وبعد إخوتي الكرام بفضل من ربنا ونعمه أننا سنستهل الليلة سورة جديدة. اللهم من نسال الله, الله ان يمن علينا الله في عليه أن يمن علينا وأن يكرمنا بتفسير القرآن العظيم والوصول إلى نهاية السورة الأخيرة من الكتاب ونجعل ذلك في ميزان حسنات يلهمنا وإياكم خاص في ذلك. قال الله تعالى في تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم, هم, هم يوقنون ألف لام ميم قلنا بأن فيها اختلاف عريض بين العلماء والصحيح الراجح في طوله سبحانه وجله في قوله ميم هو لفت الانتباه إلى أن القرآن العظيم المعدس الذي أعد البلغاء والفصحاء عن أن يأتوا بمثله فانه مكون من هذه الحروف الحكيم يعني هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء مكون من هذه الحروف وهي لغتكم وما استطعتم أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بآية منه وهذا إعجاز عظيم قال من تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم وهنا في قول تلك آيات الكتاب يقصد ذلك القرآن الذي تكلم. والمحكم فعيل بمعنى مفعل ومفعل تلك ايات الكتاب الحكيم تلك ايات الكتاب المحكم تلك ايات الكتاب الحكيم اي المحكم والمحكم فهو محكم كما قال الله تعالى احكمت اياته ومحكم اذ انه احكامه التي اتت بها كلها على الاحكام تنظر إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصوم، إلى الحج كيف أن الله جل فعلا أحكم هذه الفرائض وما كتبه الله على عباده وأن الله جل فعلا له حكم وشؤون في عباده فإذا فصل الأحكام فصلها على وجه وجب على المكلف أن يأخذه على وجه لا يجد فيه ولا أنقصه وإن أحكامه على الاجمال فقد فصله من البيان بالسنه وأنزلنا لك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم وهو محكم كما قلنا تجده كله إتقان وإحكام قال ألف لامنين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين هو رحمة للمحسنين والإحسان في هذا الباب لابد أن نبحث عنه لأنه قال القرآن رحمة وقد يكون عذابا لقول الله دلت وأن الله هدى ورحمة للمحسنين آآ آآ كاننا نسأل عن الإحسان وكيف يكون المحسن محسنا قال الذين يقيمون الصلاة وأتون الزكاه وهم بالأخرة هم يوقنون فقال هدى ورحمة والله تعالى قال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 إذن القرآن لابد أن تفهم القرآن له أوامر وله, وله نواهي وزواجر فيكون رحمة لمن علم أنه من الله جل فعلاء فأتمر فيكون رحمه لمن ائتمر بأمره وانتهى عن نهيه ويكون عذابا لمن جحد ولمن رد صفها على أن تكون الهدية التامة والإحساء والرحمة التامة على المحسنين فقط والإحسان دائرة فوق الإيمان وفوق الإسلام لأن الإسلام دائرة إحسان وقلنا الإحسان هو ما كان من دائرة خاصة رحمة للمحسنين كما قلنا ان وقفنا مع ظاهر القول بالإحسان يكون الدائرة دائرة الإسلام الواسعة جدا من جهة أهلها الضيقة جدا من جهه نفسها فوقها أوسع منها الإيمان من جهة نفسها الضيقة جدا من جهة أهلها لأن الإيمان أوسع من الإسلام فكل مؤمن مسلم والإحسان المحسن فوق المؤمن المساله دائره على احسان الضيق لان المحسن الذي يصل اذا ذلك طيب فزحموني مفيش كان في امر أنا يعني اسئله من الاهميه بمكان باوسال عنها وكان لازم اجيب عنها يعني كان صعب ان انا واخر عنها فسامحوني بالله عليكم هذا أدب مني لكن فضلكم وكرمكم تحتملوني أعتذر جدا على ذلك أعتذر جداً على ذلك هذه الآية آية عظيمة جداً وجزت أنا أريد أن أخف عنها لأن أخف عليها لأننا من في مكان هذه الآية وهي لام من تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين أذلا من تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة وقلنا الهدى اتمام الهدى سامحوني أعتذل إليكم بالله أعتذل هدى ورحمة للمحسنين هدى للمحسنين لو وقفنا عند ظاهر الآية الأمر يكون شاقا جدا على جميع على جميع على عامة المسلمين لو كانت المسألة متوقفة في الهداية والإحسان في الهدية والرحمة للمحسنين فقط فما كان إلا أقل القليل من الأمم الإسلامية فما كان إلا أقل القليل من الأمم الإسلامية وصحيح أن نقول بأن والاحسان والاسلام والايمان والاحسان الدائره الكبيره جدا هي دائره الاحسان والدائره التي تحتها دائره الايمان والدائرة الثالثة دائرة الإسلام دائرة الإسلام من جهة نفسها فإنها ضيقة جدا والدائرة من جهة ناسها كبيرة جدا يبقى إذن الإسلام عامة الناس على الإسلام عامة الناس على الإسلام عامة الناس على الإسلام والقليل منهم على الإيمان وأقل منهم جدا على الإحسان فلو وقفنا مع الآية وقلنا في قول الله جلت أولاه هدى ورحمة للمحسنين كانت على الإحسان فقط الهداية التامة العامة وكانت الرحمة للمحسنين فقط إذا من يرحم العصار أصحاب الكبائر من يرحم هؤلاء من يرحم الذين خلطوا لأسيما وأن الله جعال قال ثم أورثنا الكتاب الذين استفقنا من عبادنا فمنهم, فمنهم مقتصد فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات السابق بالخيرات أقل ما يكون الجميع ينزل تحت مظلة الرحمة لما؟ لأن اتفاق المفسرين بأن قول النبي صلى الله عليه قول الله جل في علا السود في شيء نعم قول الله جل في علا ثم أورطنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال الثلاثة في الجنة الثلاثة في الجنة فإذا في قوله الهدى ورحمة للمحسنين لا يكون بالضابط الذي يعلم من الإحسان الذي يصل فيه الإنسان من تفسير نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم عندما ساله جبريل عليه السلام فقال في جبريل أعدما قال له وما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الأصل في هذا الباب أن الإحسان المقصود به هنا الأعم وهو الإسلام فإن احسن الديانات الإسلام وإن الدين عند الله الإسلام لذلك حتى لا تقف قلوب العصاه والذين قد تجاوزوا الحدود بالكبائر قال الله تعالى مفسرا الإحتم في الآية هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة واتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم يقنون إذن يقيمون الصلاة نعم ويؤتون الزكاة نعم وهم بالأخرة يقنون إذا هم يقيمون الواجبات وهذا وقد يخلطون بعد ذلك وقد تقع منهم المعاصي الصغائر والكبائر ويكون أيضا القرآن هدى لهم نعم وكيف تكون الهداء من القرآن لهم أولا التوبة والأوبة عند المعصير ثانيا الإرشاد إلى طريق الرحمن جل في علاء بالانقياد للرسول, للرسول العدنان وهذا كله في الكتاب وما أتاكم الرسول فاخدوا وما أتاكم عنه فانتهوا وأيضا هو رحمة لهم بأن يؤملهم في الله خيرا فيرتجون الخير به وأيضا لا يقنّتهم رحمة الله جل, جل في علاه، فكان فصار القرآن هدى ورحمة للمحصينين، أي لعامة المسلمين، أي لعامة المسلمين. لأنه ذكر الإحسان، قيام الصلاة وإعتذار كات، واليقين بالبعث صان مشور، هذا إحسان. ففي هذا لا جدا على ما قاله وعلى أن فعل الواجبات عند الله أحب وأفضل وأعظم من ترك المنكرات. أن فعل الواجبات أحب إلى الله ذا لفعلات وأعظم من ترك المنكرات فإذا من أتى بالواجبات وكان متحققا في قلبه المثول بين رب الأرض والسماوات كان من أولياء الله الصالحين نعم ويؤكد ذلك قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب لي عبدي بحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنواف حتى وحبه الآية العظيمة قال هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وعطون زكاةهم بالأخرة يقنون ففيها بشارة الخير لمن أتى بالفرائض حتى ولم يأتي بالنواف لأن النبي قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أدمته بالحرط وما تقرب إليه عبدي بأحب تفسير الأولاية هنا بأحب إليه مما افترضته عليه ولازال عبد يتقرب أيام النظر حتى وحظه ابدا ما افترضه عليه صار به وليا الـ الـ الـ المكلف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل العربي سائر رأس له دوي يسمع له صوت ولعقل ما يقول فقال يا محمد آه الله أرسلك إلى أن قال له الإسلام قال أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة فقال له صلى الله عليه وسلم قال له أن تصلي خمس سنوات في اليوم في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق قال لا إلا أن تطوع قال والله لا, أفعل لا أزيد على ذلك قال النبي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر منها إلى هذا دل ذلك عنه إذا أتى بالواربات وانتهى عن المحرمات أنه من أهل الإحسان بل أنه من أولياء الله الصالحين افهموني بقى انتم ما يقولون الان هناك طلاء اظافر يمرر الماء يمرر ما ليس طبقه تمنع الماء ويؤتون الذكاتهم بالأخرة هم يقيمون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكات وهم بالأخرة هم هم يقيمون فإذا المحسنون المقصود بالانتفاع بكتاب الله جل فعلا هم الذين أسلاموا لله جل فعلا فأقاموا الصلاة وآثوا الذكات وكانوا على يقين بالغيب وبالبعث والنشور إذا لا لابد أن نفهم بأن الله جل علاه قد أحسن إلى المؤمنين المسلمين بإسلامهم بأن الله جل علاه أنزل لهم كتابا هو أعظم الكتب فيه الهداية فيه الهداية التي تصل بهم إلى رحمة الله جل علاه وكلما استتم الأمر عند المكلف كلما كانت الهداية أعظم وكلما كان المكلف منقادا لربه يدلف علاء ولنبيه صلى الله عليه وسلم كلما ثا زا وحازا وارتقى إلى درجة المحسنين الذين لهم أعداد الدرجات عند رب العالمين سبحانه جل في علاه نعم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم المحكم المحكم هدى ورحمة للمحسنين من المحسنون الذين يقيمون الصلاة مما رزقنا منفقون قلنا هذه أول درجات هذه أول درجات ال... ال... ال... الإحسان والإفضال هذه أول در... درجات الولاية هو أن يقيم الصلاة والزكاة يعني يأتي بالواجبات أركان الإسلام وإن تخلل ذلك بعض التعدي والمعاصي والتخليط لأن عيش رضي الله عن أرضها لما ذكرت هذه الآية ثم أورسنا الذين ثم رسم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فذكرت هذه الآية قالت أما المحسنون فذكرت في قولي للفعل فمنهم ظالم ومنهم فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قالت سابق بالخيرات هو الذي أدى الفرائض الواجبات ثم أتبع ذلك المستحبات والمقتصد والذي أدى الواجبات واقف لم يأتي بالمستحبات وانتهى عن المحرمات هذا مقتصد وهو في الولاية أيضا ومنهم من أبدى الوادبات وانتهى عن بعض المحرمات وهقع بعض المحرمات خلط ومع ذلك هو في درجة الولاية لأن الاتفاق المفسرين الثلاثة الأصناف الثلاثة في الجنة لذا استوقفتني هذه الآية العظيمة وقفت عندها مذهولا حتى رايت أن الله فسرها بعدها رحمة بالمؤمنين عندما قال هدى ورحمه المحسنين إذا مفهوم مخالفه من لم يكن محسنا لا تأتي الهداية ولا الرحمة قد يقال تاتيه أصول الهداية والرحمة لكن تمام الهداية والرحمة الكمال لا تأتى إلا للمحسنين وهذا وجه نعم وجه لكنه أيضا يقلق القلب جدا فلما قال ومجامع الإحسان أن يأتي المرء بالواجبات والأركان تستتم له درجات للإيمان والإحسان فيكون من أهل الجنان فالحمد لله فرج عني في هذه الآية الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم بالأخيرتهم يقنون إذا البعث والنشور مع الإمام بالغيب مع الإتيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات الفاضي مصطفى اعجاز القرآن الكريم نجاة الأمة في التمسك بالقرآن؟ يجب على المرء أن يقيم الواجبات واجبات الاسلام عندكم علم بهذا علموني ويقولون في طلاء الاظافر الذي يعني يمرر الماء فلو كان عندكم علم علموني بالله عليكم اعتبر وسط، لا اعتبر وسط، لو في سئلة ثانية اتفضلوا مم. حتى نبدأ في العقيدة الله يكره هل تستحملوا الأكسجين أخير الماء فهو يمر الرطوبة فقط لكن يستحيل في طبقة أن تمرر الماء طب لو سمحت سلفي تأكد ذلك أكد ذلك حتى تكون الفتوى على هذا الف لام ميم هنا الحروف هذه حروف دالة على أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف وهذه حروف هي التي يستخدمونها في اللغة العربية ولهم الفصاحة والبلاغة وغير ذلك ومع ذلك كلمات بيئات أو صورة من بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة ولا حتى بيئية ولا الفقر على التطبيقات المعصر يجب أن فيه من اختصاص الشيخ من الفضل هيا سأل عن الله واضح لذلك الله خير. خلاص بقيتوني الآن بتوضيح هذه المسألة في مسألة الطلال للأضافر هل يمر الحق لنا الأخت بتقول بالنسبة للأضافر التي أعلموا أنهم مصنع من أجل نفاذ الهواء إلى الأضافر لكن نفاذ الماء أثناء غير متصور مدام جفف وكان طوق فوق الظفر هم يقولون مصنوع يعني هو اللي بتكلمني تكلمني من دبي مفهوم كلمتني من دبي وهي بتقول ان فيها حتى اول الشهر او جاي ماشي ايوه نعم نعم نعم الان الاخوات في الدرس طيب استمعي استمعي الاخوات هنا يستبعدنا جدا ان في طلاء يمرر الماء يمرر الهواء نعم لكن يمرر الماء يستبعدنا جدا مثلا اه قال انجلوت صح اه هو كتابها ماش خلينا نصعب اوتيه انا قلت هلك إن هنا في متقنات جدا ومتقنين ايضا من الاخ الافاضل خلاص انا اشوف بس المساله و اقول لحضرتك هل يجوز ولا لا السلام عليكم ماش ماش ماش حظ حظ حظ سواء سواء سواء طيب والسؤال عنه ملح فلو سمحت بقى سلفي ترماتيت به فاتيني بكلية الامر عنه حتى تكون الفتوى ظاهرة وحسب عليه خلاص اللي كتبوا سلفي اللي كتبوا سلفي اسم, الاسم اسم الطلاق اللي كتبوا سلفي خذوه شوفوه, شوفوه بقى طيب هنا مسألة من أصولها للسنة التصديق بالخرامات الأولياء